وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى النَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لهم, لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 110. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب, هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأََّ الَّذينَ فِي قُل بِم زَرُون فَتَّبِعونَ ماَا تَ شَابَهَ مِّوبتِرَ الفِتْن إبَتَِ الفِتْنَةِ وَبَتِراء تَأول وَماَا يعلملَ مُ تَأولَهُ إِا الله وَرراسِ خُونَ فيِي العِلْم يَقولُونَ مَن الن بِ نَادِرَ رَبَّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ 126. وإذا كجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 127. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود ذٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ, وتحشرون إلى جهنم وبئس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 قَهْرَتْ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَوْفِ لَنَا ذُنُوبَنَا فَأَوْفِ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 فَإِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بوير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشره بعذاب أليم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 شاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من 109. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 110. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا, إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلن ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنْ 117. وإنكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 118. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الله اصطفى آدم ونوحا وَآلَ إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت المرأة عمران ربهم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 وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَوْثَرٍ يَتَجَرَّى مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا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 قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءَ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحَرَابَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ مَا يَكُونُ يُولَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ قال كذلك الله يفعل ما يرشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء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 ومن اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 129. وإنكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَكْنُونَ وَمَا تَكَدِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ مِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ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 والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فَاحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا 117. ويأملوا الصالحات فيوفيهم مجورهم والله لا يحب الظالمين 118. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 119. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم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 نِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿24﴾ الْيَوْمَ لِلْكِتَابِ تَعَالَى إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ﴿25﴾ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَنْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي بَرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلِ وما أن تَتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مَنْ بَعْدَهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَمْ تَكُونُوا بِهِ عِلْمًا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يعلم وأنتم لا فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي ينزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا لعلهم يرجعون وَلَا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يُعْطِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنَ الَّذِينَ لِلْكِتَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ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 ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون ألسنة بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله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 112. وبما كنتم تدرسون 113. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 114. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون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 لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تاموا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا فَكَمْ بَلَّتْ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَرَّةٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن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 كلُ ن الطع مِنْ كَ حِل لِبَ إسرائلَ إِلاا ماَا حَر وَم إصْرائ وَعَنا نَفْس مِن طَبأَتَُ الزَّل التورام والُلْفَأتُ بِتوراتِ فَتْنُوهَا إِكنتُم صاد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 قُل لِّلَّهِ عَلِمَ النَّاسُ الْحَجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا مَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ Olija, aimila, inkitabili, matant, son, donan, sabili, lahi, man, aimana, taburuna, aimanja, o anton, šuhanada, لا تطيعوا فريقا من الذين يوُتُوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا وَلَا تفرقوا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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض ضوجه وتسوى الزوجه فأما 119. وأما الذين سوزدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 110. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون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 مَتَأُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة 129. إِلَّا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يَعْقُتُونَ الْأَنبِيَاءَ أَبِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيات الله آنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير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 ان الله بما يعملون محيط واذا عدوت من اهل الكتاب او المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم الطائف فان تنكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلاً أَن الله اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بلى إن اصبروا وتتقوا ياتوكم من فوره هذا ينددكم وربكم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسوّمين وما جعله الله الا بشرا لكم ولتنطمئن قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ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 وَأَكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَطيعُ اللهَّ وَسُولَلَ عَكُ تُرحَمُون وَسَادِعُ إى مَوفِرَة مِ رِّكُم وَجََّةٍ النعلدُهَ السَّمواتُ وَأَب وَعدِدَّت نم التَّقينَّذينَ ي فيِيقُونَ فيِي السَّراءِ وَضَّراءِ وَالكَاضِمِينَ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 وَمَن يُوفِرُ الذنوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَن يُصِرَّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَقْتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنًا فَسِيرُوا فِي الأرض فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنكِذِبِينَ هَذَا بَيَانٌ للناس وهدى مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُم مَّرْضٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ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 جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قام إليه الرسل افا ان ما تعوقتلن قلبه على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر والله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان للنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد الثواب الدنيا نؤتي منه ومن يرد ثواب الاخره نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبيهم قاتل معه ربيون كثير فما كانوا لمن ص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 ثواب يَا وحسن ثواب بالاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يردوكم على بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَنْشَرَكُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَوبِسَّمَفُ وَظَّالِمِين وَلَ قَد صَادَقَكُم اللهَّ عَدَو إِدَّحُ الصّونَ غ بِدْنِ حتىَذَا فَشِلدُم وَتَنَازَعتُ فِي الأمْرِ وَصَييتُم وَتَنزَعتُم فيِي الأمرِ وَصَييتُم مِن بَعدِ مَا أَرَكُم ما تُحِّون 114. وقصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 115. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما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 124. والله يحيي ويميت 125. والله بما تعملون بصير 126. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير خير مما يجمعون 128. وقتمتم الى الله تحشرون فبما رحمه من الله انت لهم ولكم تفضى وليل القلب لن فضو من حولك فاعف عنهم واستوف لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا وانب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ ذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ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 إِنَّ الَّذِينَ اكْتَبْنَا عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانٌ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوا مَا قُتِلُوا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 الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ بَعْدَمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا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 124. وما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم, فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 125. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريدون في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا حسبن الذين كفروا انما نوم ليهم خير لانفسهم إِنَّمَا نُلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَاهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَوَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغيب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 كل نفس ذائقة الموت وانما توفوا نعجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لا تبلو فِي امْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ هُوَ تُلْكِتَابٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آذَنَكَ فِيهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ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 لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازة من العذاب الا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 وَانِنِ نَمِنْ أُنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 129. فإننا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 110. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 111. ولا تخزنا يوم القيامة 112. لا تخلف الميعاد 113. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل 119. بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأجفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من بعض نَحْتَيَا الْأَنْهَارَ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ثُمَّ مأواهم جهنم